بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إ ل ه إ ل ا ا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 وجادلوا ه برسولهم ليأخذوه م أمة ت كل و بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت ك ل م ة ربك على الذين كفروا أ ن ه م اصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آ م ن و ا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا و أ د خ ل ه م جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آ ب ا ئ ه م و أ ز و ا ج ه م وذرياتهم إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا نادوا لما ق ت الله اكبر من مقتكم انفسكم إ ذ تدعون, تدعون الى الايمان فتكفرون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 وفي درجاتي ذ ا ل ا روح من أ م ر ي على م ن يشاء من ع ب ا د ه لينذر يوم التلاقى يوم هو لا ل ظ م ا ل ي و م إن الله س ر ي ع ا ل ح س ا ب و أ ر ل س ي ل ل ق ل و ب لدى ا ل ح ن ا ج ر كاظمين ما ل ظ ا ل م ي ن من حميم ولا شفيع ولا ه م و ا ل ذ ي ي ن د ع و ن من د و ن ه ل ا ي ق ض و ن بشيء إن ا ل ل ه هو ا ل س م ي ع ا ل ب ص ل ع أ و ل م ي ي س ر و ا في ا ل أ ر ر ض ف ي ظ و ا كيف كان عاقبة ا ل ذ ي ن ك ا ن و ا م ن ق ب ل ه م موسوعه النابلسي ل ل ه ب ذ ن و ب ه م و م الاسلاميه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 ف ق ا ل و ا س ا ح و ع ه النابلسي جاءهم ا للعلوم ق ا ل و ا أبناء س ل ا م ي نساء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 ب ب ر موسوعه ا ل متكبر ن ا ب ل س ا للعلوم ر ي ك ت إ ي م ا ن ه أ ت ت ق ل و ن ر ج ل ا أن ي ق و ل ربي ا م ي ه أ ت ق ت ل و ن رجلا أ ن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم و إ ن يك كاذبا فعليه كذبه و إ ن يك صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدينا هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله إن ج ان قولوا ما اريكم إ ل ا ما اراه وما اهديكم الا سبيل الرشاد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 ومن يضلل الله فما له منهاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما, فما زلتم في شك مما جاءكم به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 أ س ب ا ب السماوات ف أ ط ل ع إ ل ى إ ل ه موسى و إ ن ي لاظنه كاذبا وكذلك زينني فرعون سوء عمله و خ د عن السبيل وما كيد فرعون إ ل ا في سباب وقال الذي آ م ن يا قوم اتبعون أ ه د ك م سبيل الرشاد يا قوم إ ن م ا هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا متاع و إ ن ا ل آ خ ر ة هي دار القرار يا قوم إ ن م ا هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا متاع وإن ا موسوعه ي النابلسي ق ر ر ا م للعلوم ا م الاسلاميه ن أ و ا ك يدخلون ا ل ج ن ة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك ما ليس لي ليس ما النجاة النار بالله ما إلى إلى لأكفر لي علم به به وأنا و أ د ع ك موسوعه إ ل النابلسي ا للعلوم أ ن ا ردنا إ ل ى ا ل ل ه وأن ا ل م س ر ف ي ن ه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 موسوعه النابلسي وعشيا ل ل ع ل و د الاسلاميه ع ذ ف ي موسوعه ل ا النابلسي ء ل ذ ي س ت ك ر و ا إنا كنا للعلوم ا ن ا ل ن ا ر ق ا ل ا ل م ي ن استكبروا إ ه إن الله قد ح ك م بين ا ل ع ب النابلسي د ق ا ا ل ذ ي س ت ك للعلوم ا ن ا س ل ا م ي د قال الذين في النار ل خ ز ن ة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ و ل م تك ت أ ت ي ك م رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا w e n o n e a b o do t h a ولهم ا ل ل ع ن ة ولهم سوء الداب ولقد اتينا موسى الهدى و أ و ر ث ن ا بني إ س ر ا ئ ي ل الكتاب هدى وذكرى لاولي ا ل أ ل ب ا ب فاصبر إ ن وعد الله ح ق ى واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار ان الذين يجادلون في آ ي ا ت الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم, إن في صدورهم الا كدر منهم ببانع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 ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون وما يستوي ا ل أ ع م ى والبصير والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات ولا المسيء و ل ي ل ا ما تتذكرون إ ن ا ل س ا ع ة ل ا ت ي ة لا ريب فيها ولكن أ ك ث ر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم د ا خ ر ي ن الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إ ن الله لذو فضل على الناس ولكن أ ك ث ر الناس لا يشكون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إ ل ه إ ل ا هو ف أ ن ا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا ب آ ي ا ت الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم و و ص ر ك م ف أ ح س ن ص و ر ورزقكم ك م ع ه ا ل ب ا ذلكم الله ر ب فتبارك ل ل ا ع م ي ن هو ا ل ح ي ل ا إ ل ه ه إلا و فادعوه م خ ل له ص ي ن ا ل د ي ن ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ل ع ا م ي ن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 الذين ذ ك ب و ا بالكتاب و ب م النابلسي أ ر س ه ر س ا ف و ف للعلوم أ ل ا في ن ا ا ل ا س ل ا م ي م ثم في النار يسجرون النار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 ش ر ك يضل ا ل ل ه ا ل ك ا ف ر ي ن ذ ل ك م بما كنتم ت ف ر ح و ن ف ي الأرض ب غير ا ل ح ق و ب م ا ك ن ت م ت م ر ح و ن أ د خ ل و ا أبواب ج ه ن م خ ا ل د ي ن المتكبرين فيها فبئس مثوى ادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إ ن وعد الله حقا ف إ م ا نرينك بعض الذي نعدهم أ و نتوفينك ف إ ل ي ن ا يرجعون ولقد أ ر س ل ن ا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك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 بالبينات ف ر ح فرحوا و ا بما ع ن د ه م من الهدى ع ل م و ح م ا ك ا ا ن و ب ه ي س ت ه ز ئ و ن فلما ر أ و ا ب أ س ن ا ق ا ل و ا آ م ن ا بالله و ح د ه و ك ف ر ن ا بما كنا به م ش ر ك ي ن ف ل م يكن ي ن ف ع ه م م إ ي ا ن ه م ل م ا رأوا ب أ س ن سنة ا ا ل ل ه ا ل ت ي قد خ ل ت في ع ب ا د ه و س ر ه ن ا ل ك ا ل ك ا ف ر و ن